بسم الله الرحمن الرحيم قاسمين تلك آيات الكتاب المبين نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون إن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 نَعَلَ الَّذِينَ أَسْتُضَعَفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجَعَلَهُمْ أَئِمَّتُهُ وَنَجَعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَنُرِيَ فِرْعَونَ وَهَمَانَ وَجُنُودَهُ مَا مِنْهُمْ كَانُوا يَحْذَرُونَ وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا ردوه إليك وجاعلوه من المرسلين فالتقطه قالوا فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا ان فرعون وهامان وجلودهما كانوا خاطئين وقالت امراه فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا وهم لا يشعرون وأصبح رؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا أربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين وقالت لأخته قصيه فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون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 أكثرهم لا يعلمون ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين ودخل المدينة على حين غفلة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 آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تشطلون فلما أتاها نودي من شاطئ الواد الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أيام سائن أن الله رب العالمين وأن ألقي عصاك فلما رآها تهتز تهزك جان ولا مدبر ولم يعقب يا موسى أقب ولا تخف إنك من الآمنين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 قتلت منهم نفسا فَأَخَافُ أن يقتلون وأخي هارون هو أخصح مني لسانا فأرسله معي رد أن يصدقني إني أخاف أن يكذبون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 قالوا ما هذا الا سحر مفترى وما سمعنا بهذا في ابائنا الاولين وقال موسى ربي اعلم بمن جاء بالهدى من عنده ومن تكون له عاقبة الدار لا يفلح الظالمون. وقال في يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري فأوقيدي يا همال على الطين فجعل لي صرح لعلي أطلع إلى إله موسى وإنني لأكونه من الكاذبين. وَاسْتَكْبَرَهُ وَجُنُودُهُ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ إِلَيْنَا لَا يُرْجَعُونَ فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمْ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ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 الله وأهدا منه ما إن كنتم صادقين، فإن لم يستجبوا لك فعلم أن يتبعون أهواءهم، ومن أضل من يتبع هواه بغير هدى من الله.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 الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة ما رزقناهم ينفقون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 قال الذين حق عليهم القول ربنا ربنا هؤلاء الذين أغوينا أغويناهم كما روينا تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون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 هَرَسًا مَدًّا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِلَيْلٍ تَسْكُنُونَ فِيهِ أَفَلَا تُبْصِرُونَ ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتعوا من فضله ولعلكم تشكرون ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون ونزعنا من كل أم شهيدا فقلنا هاتوا برهانكم فعلموا أن الحق لله وظل ما كانوا يفترون إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ماء مبين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 نه لذو حظ عظيم وقال الذين أُوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون